يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطالب اِذْ سَمِعْتَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمنوا, آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم, أو يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل الذي يدي الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته يختص برحمته من يشاء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 اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تقبل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار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 ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلمون السنتهم بالكتاب يلمون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول, ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن ولكن كونوا ربانًا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابًا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 ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ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 قوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 آتَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم والاولئك هم الضالون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 كلُ الطامِ كَ حِّذَن إسر إلَ إِللا إلا, إلا ماَا حََّّه الص وعد نَفْسين قَبلل أن تَُزل مِن قذَلأَ تَُزَّل التور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 تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ عَلَى النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا لَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فيه آيات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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۚ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْأُخْرَىٰ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأم الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأم الذيَّذينَ بَُّّ جوههُم وَأَمَّا الذيينَ ببَّتُ جُوههُم فَف رَحمَةِلَّ وَأَمَّ الذيينَ بَّّت جُوههُم فَفِي رَحْمَةِ الل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 وَإِلَ اللهَِّ تُرجَعُ الْ الأُم كُنْ تُمْ خَيْرَ أَُّةٍ أُخْرِرجَت ل سِ تَأمرُرونَ بِمارُوفِ وَتَنْهَوونَ عَنِيمُ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالرَّسُولِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْ أَن يُؤْمِنُوا وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ إِن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وإن يقاتلوكم ويولونكم الادبا وان يقاتلوكم ويولونكم الادبا رثم لا نصرون ضربت عليهم الذله اينما تقفوا اينما ثقفوا إلا بحذر الله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 ذَلِكَ بِأَهُم كَوا يَكفُرُونَ بِآيَات اللههِ وَيَقتُون وَيَقتُُونَ الأأَن بِهَاأَ بِقَنِرِ حََّّ ذَلِكَ بِمَا عَصَو وَكَوا يَعْتَدُون لَْسُ سَو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 وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ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 كَمَثَلِ رِيحٍ فيها صَرٌّ أصابت حَرْثًا قومٌ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبالا وَالدُّعَا مَا عَنِتُّمْ وَالتُّوَّ مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إن كنتم اه انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَانَ عَبْدٌ عَلَيْكُمْ الأَمَانَةَ مِنَ الْغَيْبِ قُلْ مُتُوبُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اِن تَمْسَسكُم حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَاِن تُصِبكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْنَ بِهَا وَاِن تَصْبِرُوْا فَهُوَ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط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 مَا الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَ قَدَنَ صََكُم اللهَّ بِبَدرون وَأَنتُمْ أَبِلَّ فَتَّقُ الله فَتَّقُ اللهَّ لعَكُم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 إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّ إَِّا شْرلََكُمْ وَمَا جَلَهُ اللَّهُ إَِّا شْرلََكُمْ وَلِتَطُمَئِنَّ قُلوبُكُمْ بِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن أَن وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن يشاء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 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ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 ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على وهم يعلمون اولئك كَجَزَاءٍ لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ جَنَّ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهيلوا ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الالفون قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمِ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ ابْنُ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مثله وتلك يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ يوم احيى الله الذين امنوا وليوم احيى الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا وَلَم مَا يَعلَم اللهُ الذيينَ جَهَدُ مِكُم وَيَعَلَ مَ الصَّابِرين أَمْ حَسِبتُم أَن تَدُخُلُ الْجَن أَمْ حَِبَتُمْ آ تَدُخُلُ الجََّةَ وَلَم مَا يَعلَمِ الله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 ومن يرد سواب الدنيا نؤته منها ومن يرد سواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجد الشاكرين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 وَمَا ضَعُفُوا وَمَسْتَكَانُوا وَمَا ضَعُفُوا وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ طُولُهُمْ إِلَّا أَن طَالُوا وَمَا كَانَ طُولُهُمْ إِلَّا أَن طَالُوا إِلَّا أَن طَالُوا رَبَّنَظْهِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إلا رَبَّنَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين حي على علی الصلاة